لما بيزيد ايمان العبد الشيطان ما بيثموش ان نفس الامارة في بسوق لو عايز تغيز الشيطان بجاب ازاي يحصل التزمو وطال <تصفيق> اللي بيقول انا موسوس سواء اللي في الطهاره عايز نبطل كلمه موسوس دي لان كلمه موسوس هي اللي بتجيب الوسواس لا ملزم ليه يجيله من ناحيه الوسوسه يعمل له ايه يخش مثلا احيانا يوسوس كده يحس لسانه ان فيه ضيك في ضيق في صدره فكره وانك مهما تعبد ربنا ربنا مش تقبل منك ده انت بتصلي عشان الناس انت بش عارف عشان كزا انت عشان كزا انت عشان كزا بيفتح له ابواب تانية ما جاليش من ناحية دية بيجي من ناحية تانية خالص ان حسسك ببرودة العبادة يبقى في برودة يبقى في برودة مش حاسب حالوتها زي الاول كنت خش الصلاة كده مجرر مطيره الفتعة تبكي مجرر مطيره في صفحة قرآن تلاقي الدموع بعد ما تخلص القرآن تلاقي نفسك تعالى المروحاني جميل ايه على كده هل الحاجة الشيطان اصلا قال خلال فبعز لا اغوي انهم اجمعين الا عبادة هو نفسه يعني في اي حاجة هو نفسه من الملد كده نفسه يدخل كلمار وبعدين ربنا قال كده قال انني وليد الشيطان ايوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه صلاة. هو عايز كده قال لي سيدنا ادم لما قال له كل من الشجره دي قال لما قال لي سيدنا ادم كل من الشجره كل من ربنا نهاك عنها قال له كل من الشجره دي وهتطرد ده حلاها في عينه العدو الانسي البشر لو بده ضايقك لو بده تعبك لو التالت ده بس الكلام بالراحه لعليه اما تيجي عند الشيفان سلم ربنا ما تقول ما تقول ما تقولش بنفسك سولت لي محمد المعاصي فقطعوا ظهري بالاستغفار فسولت لهم ذنوبا لا يستغفرون منها لا يستغفرون منها لا يستغفرون من الاهوال <تضحك> <تضحك> <تضحك> <تضحك> اخواتي احذر التزيين الشيطان يزين لك بالباطل ويبینولك شفت الحق اللي ما رحش ثاني اثنين القلب قسوه القلب لم يبقى قلبك قاسي في شوف الحق باطل والباطل حق في ظن الصوت مستفز احيانا احيانا انت قاعد في البيت قاعد الولي مش هنوقنك المصحف ولا بتصلي بس خيرك شرك. تلاقي حاجة بتنغذك في اخر واخر وانت قاعد نايم في سريرك ازا بقولك انا مش تقول له انت بتصلي ولا مسك مصحف ولا بتذكر ربنا ولا حاجة ابدا نايم في سريرك رائد في سريرك وقاعد ما بتشوفش حاجة ولا بتعمل حاجة خالص وتلاقي حاجة بتنغذك, حاجة بتنغذك. افتح تليزيون ادخل عن نت ويوقعك في كبائر منتفذين عن الشيطان في شغلته <تصفيق> التزيين لا زينا لنا لهم في طر ماكائد الشيطان <تصفيق> انت شغلته قاعد متربص ليل ونهار ركز عليه. عليه. عليه شغلته قدم مزين انا عايز اقول, أنا عايز أقول ان الشيطان عارفك اكتر منك والسيطان الكريم. وكلهم. كل السياطين. كل السياطين. عارفين امكانياتك. وقدراتك. وقدراتك. وعارفين انت تقدر عليه وما تقدرش عليه. وايه ما دخلك. وايه نتخط ضعفك. وايه نتخط عشان كده حرب السياطين. مش سهل. فاللي بالك ان السيطان يوفه خوخ. بيعملك فخ. عشان يصطغضك. عشان يستاذك عملك سنارة وحضط لك كهة عشان يلقطب نصب شبكة عشان يقعك خلي خلي بالا وانت خلي بالا اشتم تبصد لك بيجف تي خلي بالك تي خلي بالك احسان الشيطان يعمل لك انتفاخ لك فخ ما كنتش تفكر انه يبقى فخ دينيزا دينيزا دينيزا ان تتبع خطوات الشيطان وادي الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر اذا اساء اليك احسن اليك احسن اليك احسن اليك رد السيء بالحسن اما الشيطان اول ما ينزل عليك قل يا رب قل يا رب قل يا رب